جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله يا سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين آمين نعم الله عليك ذكرتم الحديث إن لله 99 اسما طلب السائل بيان ما معنى احصاها احصاها ذكر ل... ذكر أهل العلم لمعنى أو للمراد بقوله صلى الله عليه وسلم احصاها معاني لكن من أوضحها وأسدها ما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الإحصاء المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من احصاها دخل جنة يتناول امورا ثلاثة يتناول أمورا ثلاثة حفظ هذه الأسماء والأمر الثاني فهم معانيها فهما صحيحا في ضوء جادة وطريقة آل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى والأمر الثالث تحقيق العبودية التي يقتضيها ذلك الاسم، فمثلا إيمانك بأن الله أن من أسماء الله تبارك وتعالى التواب من أسماء تبارك وتعالى التواب تحفظ هذا الاسم وأنه اسم ثابت لله جل وعلا وتفهم معناه. وأن معنى التواب أي الذي يتوب على عباده قد دل القرآن الكريم أن توبة الله سبحانه وتعالى على عباده نوعان توبة منه على عبده قبل توبة العبد وذلك بأن يوفق العبد للتوبة قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا فهذه توبة من الله على عبده قبل توبة العبد بتوفيقه للتوبه، بتوفيقه للتوبه، فتؤمن بأن الله تواب وتتعبد لله عز وجل بذلك ترجو من الله أن يوفقك للتوبه، وأن يعينك على التوبة وأن يرزقك التوبة لأنك لا يمكن أن تتوب إلا إذا تاب الله عليك بمعنى أن يكون وفقك وهداك للتوبه، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلٍ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ لا يمكن أن تهتدي وتتوب إلا إذا تاب الله عليك بأن وفقك للتوبة فإسمه التواب يدل على توبة من قبل الْعَبْدِ العبد بتوفيق العبد للتوبة والمعنى الثاني قبول التوبة من العبد بغفران ذنوبه وإقالة عثرته والتجاوز عن سيئاته وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فالتواب الذي يوفق للتوبة هو التواب الذي يقبل التوبة فتفهم هذا وتحقق العبودية التي يقتضيها هذا الاسم مثلا من الأسماء الرزاق وهذا ثابت في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فتفهم هذا الاسم وتفهم المعنى الذي دل عليه هذا الاسم وتحقق العبودية فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون من أسماء تبارك وتعالى السميع تؤمن بهذا الاسم وتؤمن بالصفة التي دل عليها هذا الاسم وأنه جل, جل على سميع بسمع وسع الأصوات كلها مثل ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما نزل قول الله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات ثم ذكرت أن المرأة المجادلة رضي الله عنها خوله كانت في في معها في البيت وكانت قريبة منها وكانت عايشة تسمع بعض الكلام ويغيب عنها بعضها ورب العالمين سمع صوتها من فوق سبع سماوات فعايشه تقول سبحان الذي وزع سمعه الأصوات الناس كلهم بل الثقلين الجن والإنس لو أنهم أجمعين من زمن آدم إلى أن يذف الله الأرض من عليها اجتمعوا كلهم في صعيد واحد وسأل الله كل يذكر حاجته وكل يتكلم بلهجته ولغته في لحظة واحدة في دقيقة واحدة تكلموا في ثانية واحدة بصوت واحد كل بلهجة وكل بلغة وكل حاجة وكل مسألة لسمع رب العالمين أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغه بلغة أو حاجة بحاجة وقرأ شاهد ذلك في حديث الحديث القدسي حديث بدر يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا ومس في البحر فنؤمن بأنه سميع بسمع وسع الأصوات كلها ثم نحقق العبودية لهذا الاسم. ما هو تحقيق, ما هو تحقيق العبودية لهذا الاسم اولا أن ننظف ألسنتنا لا نسمع الله كلاما يسخط الله لأن كل كلمة تتكلم بها يسمعها الله فلا لا تسمع ربك كلمة تعلم أنها تسخط نهاك عن الغيبة نهاك عن السخريه نهاك عن الاستهزاء ناك عن الكذب أمور كثيرة تتعلق باللسان قد قال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إلا حصائد ألسنتهم. فتحرص على نظافة لسانك وسلامة من كل أمر نصط الله وأيضا تحرص أيضا على شغل لسانك بما يحبه الله والله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يحب من كذلك جل وعلا وأمرك بذلك أمرك بذكره بالكثرة وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما فاشغل نفسك بما يحبه الله سبحانه وتعالى بالقول الطيب والكلام النافع وأعظم ما يكون تلاوة كلامه سبحانه وتعالى فتحقق الأبودية من أسمائه جل وعلا البصير مر معنا الآية السميع البصير من أسمائه البصير والبصير أي ببصر يرى به جميع المبصرات جميع الكائنات يرى سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات دبيب النملة سير النملة السوداء على الصخرة في الصماء في الليله الظلماء الآن لو كانت ليلة ظلماء ظلام دامس وصخرة صماء ونملة سوداء فوق الصخرة وتأتي وتقترب منها بعينك تراها رب العالمين يراها من فوق سبع سماوات ويرى كل جزء من اجزائها ويرى جريان القوت في عروقها يرى كل شيء فتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بصير ببصر يرى جميع الأشياء ثم تحقق العبودية التي يقتضيها هذا الإيمان لا يكن ربك سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك حقق العبودية الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم فحقق العبودية بأن تخلص لله عملك تصدق مع الله في طاعته تتجنب ما, ما, ما حرمه الله عليك يذكر أن رجلا أتى إلى عالم الناصح، ويريد أن يستعد منها ويطلب منه أن يقع في معصية مثل قصة الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الزنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج بتلك الكلمات الجميلة اللطيلة فقال له العالم لا بأسف فعل هذه المعصية لكن لا تستأن عليها بأي نعمة من نعم الله عليك افعلها لكن لا تستعمل أي نعمة من نعم الله عليك في قيامك بهذه النعمة هذا بقيامك هذه المعصة ما استطيع كل ذكرها الآن هذا السؤال مراد به القلب بمعرفة الله ذكر بالمنعم والنعم وما بكم من نعمة فمن الله قال ما استطيع كل نعمة بي من الله قال إذا ما في مشكله استعمل استعمل اعمل المعصية لكن ابحث عن مكان لا يراك الله فيه قال ما يمكن قال كيف الآن تعصي ربك بنعمه التي أنعم الله أنعم بها عليك وفي مكان تعلم أنه يراك فكف الرجل يذكر ان عربياً وهذه ذكرها بالرجب رحمه الله في كتابه شرح كلمة الإخلاص مرة وجد عربية في الصحراء ما حولها أحد فراودها عن نفسها وقال لها مما تخافين مما تخافين ما يرانا إلا الكواكب يعني ما أحد من الناس عندنا يرانا لا تخافين ما يرانا إلا الكواكب قالت وأين مكوكبها أين مكوكب الكواكب ألا يرانا فخاف الرجل وكف عن المعصية فيحقق الإنسان العبودية إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب والله كم نحن بحاجة إلى أن نحقق هذه العبودية أن نحقق هذه العبودية العبودية التي يستوجبها إيماننا بأن الله سميع وأن الله سبحانه وتعالى بصير وهكذا جميع الأسماء والصفات. فإذا قوله من احصاها دخل الجنة هذا هو المراد أن يحفظ الاسم ويفهم المعنى والصفة التي دل عليها الاسم ويقوم بالعبودية التي يقتضيها هذا الاسم. وكل اسم من أسماء الله له عبودية. ينبغي على العبد ان يعمل على تحقيقها هي من مقتضيات هذا الاسم ومن موجبات الإيمان به كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى فاحصاء الأسماء بذلك أما أن يكتبها الإنسان في ورقة ويجعلها مثلا معه ويقراها ويعلقها في السيارة ويظن أن هذا هو المراد لا والله أو مثلا يقرأها في الصباح ويقرأها في المساء ما ورد هذا في أذكار الصباح والمساء لم يرد يقرأه في الصباح ويقرأه في المساء ويظن أنه طبق الحديث الحديث من احصاها دخل الجنه يعني أن هذه الأسماء تكون دائما معك مستحضر لها في كل مقام لانه يمر عليك مقامات كثيرة ففي كل مقام تحتاج من الأسماء ما يعينك على الصلاح والزكاء والاستقامة وتحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف والعبادته أطلب وعن معصيته أبعد نعم الله إليكم يقول شاع عندنا في البلاد تسمية الأبناء بأسماء كعبد الستار وعبد الدايم وعبد الرسول عبد الستار وعبد الدائم لما ي... لم يأتي دليل لم يأتي دليل أو ليس ثمة دليل يدل على أن هذه من أسماء لكن بعض العلماء قد يتوسع في هذا الباب ويشتق من الصفات أسماء لله يشتق من الصفات صفات الله أسماء له سبحانه وتعالى فمثلا السبتار جاء في الحديث ان الله حي ستير ان الله حي ستير السبتير ما أسمائه فمثل هذه الأسماء ابتداء لا يسمي ابتداء لا يسمى عبد الستار او عبد الدائم او نحوها لكن من كان قد سمي بهذا الاسم لا يغير من كان سمي بهذا الاسم لا يغير لكن ابتداء لا يسمي أما عبد الرسول أما عبد الرسول فهذا تعبيد للرسول والعبوديه ليست إلا لله جل في, جل في علاه والرسول نفسه صلى الله عليه وسلم عبد لله فلا يعبد لعبد من عباد الله وإنما العبودية لله ولهذا اتفق أهل العلم على تحريم كل اسم معبد لغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يعبد لا للرسول ولا لملك من الملائكة ولا لولي من الأولياء ولا لأحد من الصحابه ولا غير ذلك التعبيد إنما يكون لله سبحانه وتعالى جزاك الله خيرا هذا يسأل يقول ما حكم الذين يؤولون الأسماء والصفات هل يصل بهم ذلك إلى درجة الكفر كمن جحد تأويل الأسماء والصفات الذي يترتب عليه الجحد لها لأن المحاذير التي ينبغي أن تجتن في باب الأسماء والصفات أربعة كما قال السلف نثبت ما أثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ هذه محاذير هذه اربعه يجب على العبد ان يجتنبها وان يحذر منها اشد الحذر وسؤال السائل عن الأول من هذه الاربعه وهو التحريف الذي يسميه من وقع فيه تاويلا وهو في حقيقه تحريف تحريف للكلم عن مواضعه مثل أن يقول المراد استوى استولى مثل رضي الله عنهم يقول أراد أن يكرمهم أو ينعم عليهم أو يقول أنعم عليهم أو نحو ذلك هذا كل تحريف للكلم عن مواضعه وكل تحريف تعطيل كل تحريف تعطيل من يحرف شيء من المعاني لأسماء الله أو صفاته فيعطي الاسم معنى اسم آخر والصفة معنى صفة أخرى فإنه قد جحد الصفه أو الاسم الذي أثبته الله أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لكن فيما يتعلق بالتكفير لا هؤلاء عندهم شبهه هؤلاء عندهم شبهه أدت بهم إلى الوقوع في في ذلك ولهذا لا بد من إزالة هذه الشبهة و وكشف ذلك ولهذا ابن تيميه رحمه الله لما كان يناقش بعض هؤلاء المحرفه لما كان يناقشهم في ذلك ماذا قال قال كلمه عجيبه قال لو قلت بقولكم لكفرت لماذا قال لو قلت بقولكم لكفرت لان ما عندي شبهه أنا عندي الامر واضح قال لو قلت بقولكم لكفرت ولستم عندي كفارا ولستم عندي كفارا لماذا لان عندهم شبهات ثم أخذ رحمه الله يفند ويكشف الشبهات التي عند القوم نعم. يقول يوجد بعض المدرسين عندنا في بلادنا يقررون لنا قاعدة وهي أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم هذه قاعدة باطنة قاعدة باطنة وجائرة في نفس الوقت وربما أن من يقول هذه الكلمة ما فهما فهما جيدا وإلا لو فهمها وعنده شيء من التعظيم للسلف ولا سيما صدر الأمة الصحابه ومن اتبعهم باحسان لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام من هذا الذي يقول إن مذهب الخلف أعلم وأحكم من مذهب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والله يقول كنتم خير امه أخرجت للناس والصحابة يدخلون دخولا أوليا فهم أعلم الأمة بدين الله كيف يجرؤ من يعرف الصحابة ويعرف مقام الصحابة وقدرهم أن يقول الخلف أعلم من الصحابة واعلم من الصحابة في ماذا في باب الأسم والصفات الذي هو أشرف العلوم أعلم من الصحابة في باب الأسم والصفات الذي هو أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق فالواضح أن من يقول هذه الكلمة إما أنه لم يفهم هذه الكلمة فهما صحيحا أو أنه لا يعرف مقام الصحابة معرفة صحيحة وكل من الأمرين خطير فهذه كلمة باطلة و. لا يجوز أن تقال ومن يقول هذه الكلمة ما عرف مقام الصحابة والحق أن مذهب الصحابة مذهب السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أسلم وأعلم وأحكم وجميع فعل التفضيل في المعاني الصحيحة أردفها في هذا المقام وأنت مطمئن وعما من سواهم إن كان عندهم خير من سواهم من الخلق إن كان عندهم من خير فقد وصلهم من طريق الصحابة وإن كان شر فهم حريون به نعم يقول بارك الله فيكم يحصل لي أثناء قراءة علم التوحيد وخاصة الأسماء والصفات شيء من النفرة في قلبي هذا ما هو هذا مرض هذا مرض هذا, هذا الآن كلام بن عباس رضي الله عنه ما هو العلاج يطلب العلاج الله نعم هذا, هذا مرض هذا مرض وهذا الذي قال عنه ابن عباس رضي الله عنهما ما فرق هؤلاء لماذا هذا الخوف ولماذا هذه النفرة ولماذا هذا الاستنكار وقول السائل ما هو العلاج وقول السائل ما هو العلاج هذا من أبواب التوفيق له لأن بعض الناس يكون مريض ولا يسأل عن العلاج وربما لا يشعر أنه مريض لكن إذا شعر بالخطأ وبحث عن العلاج هذه بوابة خير ولهذا اسال الله عز وجل لي وللجميع وللسائل أن يوفقنا جميعا للخير وأن يرزقنا تعظيم ربنا سبحانه وتعالى وتعظيم أسماءه والإقبال على معرفة ربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته كما جاءت في كتابه وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما علاج ذلك فمن خلال نقاط عديدة ألخصها لهذا السائل راجيا الله سبحانه وتعالى أن ينفعه وأن ينفع غيره بها الأمر الأول أن تنظر في هذا الباب للهدي المبارك الذي كان عليه الصحابة وثق تماما أنه لا خير إلا فيما كان عليه أصحاب النبي الكريم رضي الله عنهم أرضاه وها أنت رأيت واحد من أصحاب النبي يروي هذه الأحاديث ويعلمها الناس ويفقههم فيها فلما وجد من شخص نفرة أنكر عليه نفرة فلا تكن من هؤلاء الذين أنكر عليهم الصحابة وكن مؤتسيا بالصحابة في حب اسماء الله وصفاته والعناية بها والتفقه والمعرفة باسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الأمر الثاني اعلم أن عنايتك بهذه الأسماء والصفات وإقبالك عليها باب عظيم يوصل إلى الجنة اقرأ ذلك في الحديث إن لله تسعه وتسعين أسماء مئة إلا واحد من احصاها دخل الجنة وعرفت معنى الإحصاء وانظر قصة الصحابي الذي مرت في صحيح البخاري قال لما سئل لماذا تفعل ذلك قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه أن حبك اياها أدخلك الجنة وفي حديث آخر قال اخبروه أن الله يحبك أخبروه أن الله يحبك فهذا من الأبواب من أبواب العلاج وأهمها الدعاء سل الله الهداية سل الله سبحانه وتعالى أن يهديك أن يشرح صدرك أن يحبب إليك الإيمان وأن يزينه في قلبك مثل ما جاء في الدعاء الماثور اللهم, حبب اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداه مهتدين والله يقول في القرآن ولكن الله حبب إليكم الإيمان وهذا هذه الأسماء والصفات العناية بها جزء من الإيمان بل هو ركن من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى فسأل الله أن يحبب الإيمان إليك وأن يزينه في قلبك وأن يكره إليك الكفرة والفسوق والعصيان وأن يجعلك من الراشدين الأمر الآخر فتش عن السبب انظر, انظر ما هي الآفة التي أوجدت عندك هذا المرض وعالج نفسك من هذه الآفة إذا كنت مثلا في نشأتك تلقيت عن بعض المتكلمين فأمح من نفسك هذا العلم وابتعد عنه وعن القواعد التي أمليت عليك لأنها مضرة جدا بالإنسان وتوجد منه نفرة وكراهيه ورد لاسماء الله وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فاحرص على هذا الجانب فتش ما هي الأمور أو الأسباب التي أوجدت عندك مثل هذه النفرة الأمر الآخر أقبل على كتب السلف في الاعتقاد واعتني بها واصبر على قراءتها واستمع إلى شروحات أهل العلم لها ما هي إلا أوائل وبدايات قد تكون فيها مرارة عندك ثم تتحول إلى لذة وأنس وسعادة وأمر له من الطعم والهناءة ما لا نظير له فيحتاج منك هذا المقام إلى مقام صبر على على ذلك واخيرا رب العالمين يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لا مع المحسنين ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ونسال الله الكريم رب العرش العظيم باسماء الحسنى وصفاته العليه ان يوفقنا اجمعين لما يحب ويرضاه من سديد الاقوال وصالح الاعمال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 اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك يا رب العالمين بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ان تجنبنا والمسلمين في كل مكان الفتن ما ظهر منها ومن بطن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا واخواننا المسلمين في كل مكان من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم واجمع قلوبنا أجمعين على البر والتقوى ومن العمل ما ترضى يا ذا الجلال والاكرام اللهم وانصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان